فاز من قام الليالي بصلاه الخاشعين ايها الناس استجيب ان دعيتم للحياه واستقيموا وانيبوا قبل تعجيل الممات انه وعد قريب عن قليل سوف ياتي فأعد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 كن فانذر ثم طهر كل شمله ثم صل اتصي المعالي قاب قوسين رهينا فاز من قام الليالي بصلاه الخاشعين ثم ناداه جهارا لا تزمل بالبجاد وقم اللَّيْلَ اصْتِبَارًا وَتَزَوَّدْ لِلْمَعَادِ وَاقْتَرِبْ وَاسْجُدْ مِرَارًا واجتنب طُولَ الرقاد فَظَلَامُ اللَّيْلِ جَالِ لِوُجُوهِ الْقَائِمِينَ فازَ مَنْ قَامَ اللَّيَالِي بِصَلَاةِ الْخَاشِعِينَ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 قام الليالي بصلاه الخاشعين قام في الليل وتاها في جنان الله ساري واشتكت اقدم طاها ورمن بالانفطار فاتاه الوحي طاها كيف تشقى في جواري ساعه فارقد وتاري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 لست تحصي الليل بالعد توبة من ذي النوال رحمة بالمؤمنين فاز من قام الليالي بصلاة الخاشعين وبسوق الليل فاجلب واتجر فيه وما وماكس خير الزاد فاطلب ومع العطل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 وابذل النقدين حالا لا تؤجل أو تسوف من شرى كالا بكالي مثل ما قد دينا فاز من قام الليالي بصلاة الخاشعين قم حبيبي قم حبيبي قم فإن الليل راحا والثريال المغيب قد ود ديك والمطايا بالنجيب قد سرت والصبح لاحا والمطايا بالنجيب قد سرت والصبح لاحا والكسالة في عقالي اصبحوا متخبطين فاز من قام الليالي بصلاة الخاشعين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 كلب حالا فاغسل الماعون عدا من ولوغ الكلب حالا ثم اطلق للشكال اطلق الله اليمين فاز من قام الليالي بصلاه خاشعين لا يكون الديك ايس منك واسمال السياف وعن المعنى تحسس فهو في صف الجناح وادخل الوادي المقدس مستجيبا للفلاح وادخل الوادي المقدس مستجيبا للفلاح واسع واخلع للنعال واقتبس نورا مبينا فاز من قام الليالي بصلاة الخاشعين من سرى بالليل يحمد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 من شيوخ العصر الاول كأبي بكر المولى وابي السنور عول كلهم قام وصلى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 في فؤاد المتعبد طعم اذواق غريب، واذا طال التهجد هبت الريح الرطيب اذان من بلال ادخلوها امنين فاز من قام الليالي بصلاه الخاشعين واقل الامر قدرا مثل حلب الشاتس قاله المختار جهرا في حديث الاستطاعة فاتقرب منه شبرا لترى وقليل الامتثال يستجر الأكثرين فاز من قام الليالي بصلاة الخاشعين ركعتان أقل وردي حسب الطاقة فالزم كل شخص قدر جهدي واحب الشيء ادوم وقضيه ان لم تؤدي وبهذا الحزب فاهتم والليالي كالجمال والسرات الراكبين فاز من قام الليالي بصلاة الخاشعين لو تراهم في الظلام كالنخيل الباسقات كالملائكات الكرام في محاريب الصلاة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 في حضور وشهود كلهم سيماه تلمى في الوجوه من السجود وكان الطير بقى فوقهم عند الورود قام الليالي بصلاة الخاشعين ورسول الله عشرا وثلاثا كلهن ورده شفعا ووترا لا تسل عن طولهن وهو اهنا وهو امرى يا حبيبي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 بصلاته الخاشعين فاسلك اليسر وعاجل تسمعا للكون رجا واجعل الوقت مراحل دلجة من بعد دلجا زاحم القوم ونازل فعسى تحظى بفرجا زاحم القوم ونازل فعسى تحظى بفرجا واجتنب ذات الشمال إن في اليمن يمينا فزمن قام الليالي بصلاة الخاشعين وتفكر باعتباري في السماء والأرض تنظر عاجباً في الكون جاري كله لله يذكر ودليل الافتقار للغني الحق يحضر ودليل للغني الحق يحضر وتفكر في انتقالي ثم عود الجسم طينا فزمن قام الليالي بصلاة الخاشعين واذكر الموت وجدد ذكره وزاد قدم ولذكر القبر مهد فرشا وابسط ورد وعبد الله ووحيد قبل أن يأتي المهدم واعبد الله ووحي قبل أن يأتي المهدم وانتهى نظم انتحالي للأصول الأربعين فزمن قام الليالي بصلاة الخاشعين يا من ورائي وأنا صب عليل ليت أوصفي لدائي إنه الفعل الجميل وإلى الله نداءي وهو لي نعم الوكيل وإلى الله نداءي وهو لي نعم الوكيل آه من حالي وقالي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 واحب الصالحين فزمن قام الليالي بصلاه الخاشعين انا عبد من عباده قال لكن انت ابيق قلت اني في بلادي وبه ما زلت واثق لست اخرج من قيادي وهو ينجي كل غارق وهو قيوم بحادي ليس ينسى النسينا فز من قام الليالي بصلاه الخاشعين وصلاه الله تترى تبلغ الهادي التهامي وجميع الآل طرا والصحابات الكرام وعسى الله ببشرا في خيال او منام حسبنا مولى الموالي وكفانا اجمعين فزمن قام الليالي الخاشعين حسبنا وكفانا قام الليالي بصلاه الخاشعين حسبنا